أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بنيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد غير محل الصيد وأنتم حرم إني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 الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى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 فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم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 الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد, أو جاء أحد منكم من الغالبين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 كريم أمين ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين عشر نقيبا وقال الله إني معكم لأن قمت بالصلاة وآتيت بالزكاة وآمنت برسلي وآمَن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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوه والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإلَيْهِ الْمَصِيرُ يَا أَذْلَى الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ يُبَينُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ أَن تقولوا قادجا اكون بشير ونذير والله على كل شيء قدير واذا قالا سال يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم اذ جعل فيكم انبياء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 فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتم فانكم غالبون وعلى الله فتوكلون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 فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا أقتلن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 قال يا ويلا مثل هذا الغراب اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء تاخي فاصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني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 وكثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا, أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم او تقطع ايديهم ورجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم الا الذين تاوا من قبل ان تقدروا عليهم فعلموا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 وكانوا عليه شهداء فلا تخشون الناس ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بمن زل الله فأولئك هم عليهم فيها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 فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرزه ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولا كلي يبروكم فيما أعتكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وأن يحقوا أَذَرْهُمْ أَنْ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 أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يَقُولُ اللَّهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ وَأَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ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 مِنَّنَا أُنزلَ إليك مَا أنزل إليك من ربك طغيان وكفر وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نَارًا للحرب أطفأها الله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 ارسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفس فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون حسبوا ألا تكون فتنة فعموا صم ثم تاب الله عليهم ثم عموا صم كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن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 افلا يتوبون الى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا ياكلان الطعام لهم الآيات ثم انظر أنا يفكون قل قُلْ من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا يَا الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا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 لا تجدن شدة الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشرفوا ولا تجدن قربهم للذين آمنوا الذين قالوا إننا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنْتُ بِهِ مُؤْمِنٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفْثَارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينٍ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كَفَّارَةُ أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا احسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله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 ما قتل فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به, عدل منكم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بارغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين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 قل لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ والطيب وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فاتقوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تفلحون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عن أشياء إن وَإِن تَسْأَلُوا نزل القرآن تبدلكم عف قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بين كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا أصيلة ولا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 يقوم للموت حين الوصية حين الوصية إثنان عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أثنت ضربت في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله إن استحقط عليهم من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا اننا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على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 قدوس تكلم الناس في المهدي وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والنجيل وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني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 وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإن